الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ايها الراء حينها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 أشهد أن محمداً عبدوه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبكبر منهما رجالا رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءل نبي والأرحام إلا الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كباب الله وخير الهد هد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر أمور محدفاتها وكل محدفة بجعب كل بدعة من ضلال مبعض ف... فإن أهل الأهواء الناس إلى النفاق والردة هذا موضوع قصدتنا اليوم إن شاء الله وهو تبع من السلسلة التحديد المبين من صفات المنافقين وقد قال شرك الإسلام المفينية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية في تقرير هذا المعنى وقد علمه أن هؤلاء الملاحدة الجهمية وسائر أتباعهم فيهم من النفاق أعظم مما يوجد في أكثر أهل الأهواء وفيهم من صفات المنافقين بقدر ذلك من السخرية والاستهزاء والخذيعة ونحو ذلك فالله تعالى يجازيهم وعلى أعمالهم جزاء وفاقا هما ربك لظلام للعبيد ثم قال وهو أن هؤلاء الجهمية فيهم من استعمال الألفاظ المجملة وإفهام الناس خلاف ما في نفوسهم ما لا يوجد في غيرهم من أهل الأرض والرافضة يشر... نعم يسركونهم في, في ذلك لكن هؤلاء أعظم كفرا لكن هؤلاء أعظم كفرا ونفاقا أي الرافضة كأن شيخ الإفلام فصل الرافضة عن بقية أهل الأهواء وإن كانوا جميعا يشتركون في أن النفاق يسرع إليهم أكثر من غيرهم قلت و... ومن يتتبع أحوال أهل الأهواء المعاصرين من هذه الأحزاب وجد هذه السمة فيهم بارزة هم يستخدمون التعبيرات المموهة المزخرفة نعم لإفهام الناس خلاف ما في نفوسهم من الحقض ومن الغل على دعوة التوفيط وكلمة شيخ الإسلام تظل على أن النفاق يوجد في أهل البدع والأهواء جميعا لكنه يتفاوت بينهم من النفاق الاعتقادي إلى النفاق العملي وجه التشابه بين المبتدع والمنافق أن نفاقا لإعتقادين وبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والمفتدع وإن لم يصرح ببغض ما جاء به الرسول إلا أنه يقدم أهواءه وآراءه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لذلك كان أبرز سماية النفاق الاعتقادي نعم التحاكم نعم كان أبرز سماية النفاق الاعتقادي التحاكم للطاقم نعم أهل البداية والأهواء نعم يتحاكمون ومن الأهواء والقواعد البدعية التي اخترعوها بغير هدى من الله فلهم نصيب من قول الله عز وجل لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوة وقد أمروا أن يكفروا به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 أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل في أنفسهم قولا بليغا قال ابن كثير في تفسيره هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي أن على من يدعي الإيمان يعني بما الله تعالى على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين ومع ذلك يريد التحاكم في فصل القصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وقال وقوله يصدون عنك صبودا يحب يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك كما قال تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا هؤلاء وهؤلاء أي مشركون والمنافقون بخلاف المؤمنين لما الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فل يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون قلت إذا قيل نعم الأهل الأهواء الذين تحذبوا <تصفيق> الذين تحذبوا على الديمقراطية تعالوا <تصفيق> إلى حكم الله تعالى في هذه الديمقراطية وفي هذا الدستور رأيتهم يصدون عنك صدودا ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسولي ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مجنين ففي قلوبهم مرض ام ترتاب ام يحاقون ان يحيي الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون هم كان ربك اسم الله العزيز هؤلاء نعم لم يبلغ النفاق الاعتقادي لكنه غرر به بأن هذه المسالكة البدعية والكفرية هي التي تنصر الإسلام ما حبه للإسلام في الجملة إلا أن هذا الحب قد تشوفه الأهوام ومنه من يكره ما أنزل الله عز وجل صراحة ويبغض توحيد الله الذي دعا إليه الرسل والأنبياء قاطبة ولكنه لا يظهر كل ما في قلبه خوفا على نفسه فصار حال هؤلاء يشبه حال المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبو يمكارهون يمكارهون لنصرة دين الله ولا يريدون أن يحكم الله ولأن يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بل هم حرب هم على الله ورسوله وهذا كما أخرج الإمام المسلم في صحيحه ومن طريق الوليد ابن جميع وقال حدثنا أبو الطبيب قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس فقال أنسدك بالله وهذا الرجل كم كان أصحاب العقبة فقال, فقال له القوم أخبره إذ سألك قال أي حذيفة كنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر. وأشهد بالله أنثنا عشر منهم حرب لله حرب لله ولرسوله نحن في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فعذر ثلاثة قالوا ما سنعنا منادية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم أنه غرر به وقد كان في حرة النبي صلى الله عليه وسلم فمشى فقال إن الماء حليل. فلا يصدقني إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يعني خلفوا أمره فلعنهم كانوا من المناسقين فلعنهم لعنهم رسول الله قال ابن الجوزي قال ابن الجوزي ما في كشف مشكل الصحيحين هذا حديث وشله قال مبتدئ من اهل العقبه اذا اطلقوا ما كان يشيروا به الى المبايعين له وليس هذا من ذات وإنما هذه عقبة في طريق تبوه وواقف فيها قوم من المنافقين ليفتكوا به أي النبي صلى الله عليه وسلم قلت وهؤلاء كانوا كانوا اثنى من عشر منافقاً أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما علموا بمروره من عند هذه العقبة في عودته من تبوك وكان معه قذيفة وكان معه من مسود كذلك فقط فتربصوا فيها عند هذه العقبة يريدون أن يقتلوه صلى صلى الله عليه وسلم فأعلم مما النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة من بأسماء هؤلاء المنشتين هم الذين روا فيه حذيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في أصحابي من إثنى عشر منافقاً. فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل يسمي الخيار ثمانية منهم تكسيكهم الدبيلة وفي رواية قال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل يسمي الخيار فمانية منهم تكفيكهم الدبيلة صراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم قال النوبي قولوه في أصحابي من كمعناه الذين ينسبون إلى أصحابي لا ينسبون إلى صحبتي كما قال في الرواية الثانية في أمتي يعني يشير إلى أن هؤلاء يعني ينسبون في الجملة إلى أهل القبلة وإلى أنهم صحبوه ولكنهم ليسوا أصحابه على الحقيقة لأنه, لأنه عينهم أنهم من المنافقين ومعنى الدبيل كما قال الجزري فيما نقله صاحب تقبة الأخوذيك قال الجزري في النهاية ذات الجنب هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل وقل لم يسلم صاحبها أي من الموت وقال القاري في مرقاة المفاتيح لعله أراد بها وارما حارا يحدث بأكتافهم بحيث يظهر أثر ترك الحرارة وشدة لهذه في صدورهم ممثلة بسراج من النار قلتم فنحن لا نشفه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا بين أظهرنا لحاول بعض المنافق عصرنا من هذه الأحزاب المنحرفة ومن هؤلاء الزنادقة الذين يكتبون في هذه الصخف والجرائد والمجلات ويظهرون في القناة الفضائية في وسائل الإعلام أن يفعلوا فعل هؤلاء الاثنى عشر منافقاً مع النبي صلى الله عليه وسلم إن ثم تجد أن هؤلاء لا يرفعون رأساً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لدعوة التوحيد ولا يرفعون رأساً لعلماء التوحيد والسنة حقاً وكما أخرج الفريابي في القدر من طريقه الآجري في الشريعة بسند صحيح عن ابن عون أنه قال كان محمد يشير محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء الله تعالى هو المستعاني الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعده فكما قال ابن عون كان محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة الله هذه حقيقة وكما أيضا أخرج أخرج ابن بطة هذا الأثر في الإذانة الكبرى وزاد فيه وكان يرى محمد بن سيرين أن هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هذا بلا شك من صناعة المنافقين الذين يخوضون في آيات الله غير حق وقال الكريادي في كتاب القبر حدثنا محمد بن عبيت ابن حساب حدثنا حماز بن زيت عن أيوبة عن أبي خلابة هذا سند صحيح قال إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار فجربهم إنه ليس أحد ينتحل قولا أو فعلا وقال رايا فيتناهدي الامر دون فيتناهدي الامر دون السيف وان النفاق كان ضروبا قال وتلا ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقا ومنهم الذين يذلون النبي ومنهم من يلمز من يلمزك في الصدقات ومنهم, نعم ومنهم ومنهم قال واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتجذيف وإلى هؤلاء أي أهل الأهواء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف في, في الخروج هذا حالهم وذلك تجهدهم على اختلاف مشاربهم يخرجون في هذه المظاهرات رغم اختلاف عقائدهم ولكنهم اجتمعوا على السيد وعلى الخروج وأشبهوا حال المنافقين الذين رغم اختلاف جروبهم لكنهم اجتمعوا الشك والتكذير وعلى بما به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخرج الفريبي أيضا بسرد صحيح عن أبي أنه كان يقول لما افتدع رجل بدعة قط إلا استحل السيد هذا حاله وأخرج أيضا بسرد صحيح عن سلام عن سلام من أدي مطير أنه قال كان أيوب سيس اغتياني يعني يسمي أصحاب البدع كلهم خوارج كان هذا الأمر مذهبا عند أيوب يعتبر أهل البدع جميعا يدخلون في خوارج ويقولوا إن الخوارج اختلفوا في اللسم واجتمعوا على السيف من الخوارجة اختلفوا بالاسم واجتمعوا على السيد أي على الخروط هنا في رياضيه سند صحيح عن الحسن أنه كان يقول صاحب البدعة لا يقبل لا لا يقبل له صلاة ولا صيام ولا حد ولا عمر ولا جهاد ولا صرف ولا عدل لماذا؟ هم لم يحقق الشقه الثاني من الشهادتين من شقه الاتباع وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ق يحكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آرائهم وفي مواقفهم لا يفعلون إلا قليلا يتفاوتون طبعا بين البعد والقرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك على العبد الذي يريد النجاة لنفسه أن ينأى عن هذه الأهواء وأن لا يقترب منها لنا كالجرب ذي الأهواء كالجرب وكذلك الكلب <تصفيق> الذي يتجار بصاحبه فإذا أمسك فيك يصعب أن يتركك إلى أن يشاء الله ولذلك حذر السلف وأشد التحذير بالمجالسة والمقاربة أهل الفدع وكما كان وكما كان يقول أهو قلاب أيضا لا تجالسوهم هي أهل الأهواء فإني لا آمن أن يجمسوكم في ضلالتهم من بارك الله فيكم هؤلاء ولا تنخذعوا بهم فإن مصيرهم إن لم يتوبوا إما إلى النفاق وإما إلى الردة وإما إلى أن يبقوا على أهوائهم حتى يلقوا الله عز وجل بها فيحرموا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا لأنهم لم ينصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يريدون على حوضه لا, لا يريدون على حوضه إذا أرادوا الشرب من حوضه أبعدتهم الملائكة جزاء على بغضهم أو على حربهم لسنة رسول الله وعلى حربهم لحمل هذه السنة كفان الله شرهم وصلى الله على محمد وعلى آهل واصحبه وسلم اشتركوا في القناة